وصليح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد مبارك لما عمتي جمعت معالتي شديشته ذو القعيده شحن 430 شديشتان هجريه كم اون 10 عدن اغسطس قلت شحن عصره حمشتان ميلادي ان شاء الله كتاب الاصول الثلاثه كنوسد وبشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورحمه الله الجميع باركس لما عن تيتان وذا ما اليوب زعبه الرجاء انواع العباده عيناتنا عباده بزحات لكن المؤلف قال خبزا عيناتنا عباده تقيس مالتيو كذبن انواع العباده الرجاء كذب ربي تسفى تتقبر مالتيو ربخ بنيو شكرت قاصه مكاد ما ربخ خلفلهيو ندابلكا تسفى تتقبر رجاء يبان الرجاء طمع الانسان في امر قريب المنال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتبه قالو مالتيو الرجاء تسفى ورفروفوت تتقبر ازي انتهي معناته حادث سبب اب زحصر وان ابتدى كرغبه ازبلكوينو ازي تسفا الرجاء نبلوينو وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا, تنزيلاً له منزلة القريب كمون ابروح ستمنون ابرجاياتوي مخنياتون رب سبحانه وتعالى اي شكروني ورب سبحانه وتعالى تروح ظله كغروباي خالي بقيت اسفح نقبر كرب رب سبحانه وتعالى اذ يرجاء نبله والرجاء المتضمن للذل, للذل والخضوع لا يكون الا لله عز وجل وصرفه لغير الله تعالى شرك اما اصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم به ما يقوم بقلب الراجي بارك سبجين كن حزنزل لنا نبتات مالتيو رجاء تسفى امو غانيز تسفازي مس تحتنا ظل ربي سبحانه وتعالى دنينك تحتك تحتنا قيرك تسفى تقبر امو غاني خبربي ازي تسفازي ختصبيه ازي عباده يضربت راحون زلويد ازي تسفازي كن انتدى نما مخلوق نزي ربي انت تدعى تبوخ انك غاب ربي تتصبته وينك اذا ابكلت يقفل شرك اكبر او شرك اصغر شرك اكبر سبحان وتعالى زحوي اذا مريت فهو ايش يشفين لكن انت اذا شفاء كم مخلوق ما رب سبحان وتعالى ولاد يزهب ازيسبزيكن اكندي والله ضربوا بخباني زبل حرز واد حرزه اسيرامول شغلوا ان يزبلوا ازيسبزي ابشرك الاكبر يودقاله هو خب جفري الصوفي الخراف والعياذ بالله انتايلوا الاولياء يخلقون الطفل في بطن الام اوليا ولادك ابو اخو سبيتي اب كبدة ولادك ابو اخو جفر فتبارك الله احسن الخالقين له. ما قال خالق خالقين خالقين يكون ابو واحد كويس يخلقون يخلقون دبري زرب بزنس سمعك وازي امام ازيتو قوينو شيركو الاكبر يا انا حاجه الصبر سخونه نجرقت ستات كسره كله بعلاتهم زصربوه بل كبز كله رب سبحانه وتعالى انتو احسن الخالق كم ربي غيره حسن جمال ذهبي زياده ترغمان اعزائي لكنه سو خالقين خلاص مباشره صانعين مالتي حدسب زغونه نكر كسرح يا خالي لا يسرح قال لي سرح ا ارماديو سرح زغونه يسرح لكن مهما سبسريع في النهايه لكن رب زغوله وقن يعني رب سبحانه وتعالى خغلق كله اتقان زم له كم تاب سوره التين ذل لا مالتي والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد ايش امين لخرقنا في احسن التقويم في احسن الخلقه صبوغه اقف... فتر قرنا فطرنا الخالقنا الى رب سبحانه وتعالى انت شرك الاصغرن مع استغون الله انت دع مثلا حرزي اسير بعلا زي كونت كبعين سبت خلقل النسي سببه مغنيات سبب إزي بالله ازي غاني شيخ بن عزيم انت انتي بلال ماتيو بتي لبي تتصفى وزله على حسب نايت لبي بعلو زبخلو شرك الاكبر لا ذا حرج سياسي سبب يا اخ بعين خد احنا سبب تيلوا ربي ذا دحن لكن كا خمت ما دهنيت نو بلو اذا اخاني كاب عين سب سبب تدحن اني سبب تخوني ايلو شرك الاصغر ابنيش شركي عتي خالخه لكن ازي من اكبر الكذائر الشرك الاصغر ما بعابونك قير سلا زخل قدر في زي اب حدا جا خزل خان وقد استدل المؤلف بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا دليلنا يرجى عباده مخانو تسفخ برب تخبر نباعلو عباده مخانو ابزا ازاء انتهي بالرب سبحانه وتعالى نربي خراق مسرفخ الراخب, الراخب تسفز قبرا فليعمل عملا صالحا صبوغ يسرح ولا يشرك بعباده ربه احدا اخلاص قرون ربي جزاء ابشر كي اي له وعلم أن الرجاء المحمود لا يكون الا لمن عامل بطاعه الله ورجا ثوابه أو تاب من معصيته ورجا قبول توبته اتي رجاء تسفى معاسيو نؤد دخون معسين نؤد نز تسفا غيرك قالوا زلخنبن انت سبزي بارك الله فيكم اطاعت الله هل لكن ابتعاد الله زي اللي رب خبن نيته نمن ثاني نرب زي موز جو نمن ثاني توحد حز نمن ثاني كاب شركه زي رحق كاب بدعه زي رحق كاب معاصي زي رحق توبه زيبل رب خبن دحركوين مالك اما نبعلو ابشركه عبدع عب معاصي وعل بدحرو طيب وامر الرجال بلا عمل للشيخ بن عثيمين بذي صراحه عنده حر فهو انتي بلا لوماتي بن عثيمين فهو غرور وتمنن مذموم اذين غرزكن تخون الله غرور بذي صراحه تخونوا تكبر نعم رب تجزاءه يا رب خل فلكم مالك وتمنن مذموم اذغه يمنله لكن اذ يزمنه يزله ليهجاز خنه تمنيتي مغنياته ربي كيتجازاكايو خمل غيري ورب سبحانه وتعالى كل الشكر كاغنطلكا سلازي ان شاء الله تصفى نكبرو كلنا كن ابتي منقدو كنصنحلنا يا رب سبحانه وتعالى كنصنح يغبا سلازي ان شاء الله ربي كلتي تصفى نكبرو رب خبلنا ربي كلتي ندليو دم ربي هذا النايب خير زبلب الدنيا مننا يوم رب سبحانه وتعالى ربي هب لنا بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته